رضي الله تحصل معي تقدر لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بناء على ما تحصل لدي من استقراء محمد الامام واصراره على الوثيقه ذلك على عليه في ما خطب خطبه, خطبه العيد فانه صرح بانه حسب الاحد علي وكذلك لما رجع وجاء بعض المشايخ اما لقد حاجه لقد حربت وداري عليه هو ومن على شاكلته وتعرف وهذا, وهذا معروف قال انه لم يجر انه لم ياتي الى للحج اما قضيتي على حسب احد العلي أقول للمقيمين, أقول للمقيمين في مركز معبر سر الى حيث سامن وقد, وقد ثبت لدي ان محمد بالامام هذا المقاتلين في جمهة كتاف وبلغهم بأن الحوثي هو الحوثي صلبوا تسريبهم فهو صدق في هذا وهو كذوق لكني كذلك أوصي من لم يطلبهم الحوثيون أن يغربوا لأن الرجل لا يصلح الرجل لا يصلح حاله لا يوجد منه خير للدعوة. ثانيا بالنسبة للأخ عبد الرحمن بن عمر مرعي لا يصلح للدعوة الأقل ما أقول أقل ما يقال فيه إنه مغفل بناء على كلمات سمعتها منه ومن تلكم الكلمات قوله في الوسيقى الفاكرة الكافرة الظالمة التي وقعها محمد ابن عبد الله الرئيمي ثم المعبر الملقب بالإمام قال في تلك الوسيقى يعني عبد الرحمن قال فيها باطل أقول قائل هذه المقولة كما أشرف أقل ما يقول فيه إنه مغفى والمغفى لا يصلح للدعوة ولا يصلح للتجريس أبدا خير له أن يصل مع المسلمين يحبر الجماعة مع, مع المسلمين أملاه عبيد ابن عبد الله ابن السليم بسليمان الجابري فيه بعد, مغرب بعد شهر الأربعاء الثاني عشر من محرم عام ستة وثباتين وأربعمائة وألف وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء